وحدثني وحدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فليخ قال حدثني أبي قال حدثني هلال هلال ابن علي عن عقيل يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي فقال متى الساعة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 قال كيف إضاعتها قال إذا وستد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في موضع آخر من صحيحه في كتاب الرقاق لكنه أورده مختصرا وأورده من طريق محمد بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ابن سنان بهذا يعني الذي ذكره في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانك فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وكذلك روى هذا الحديث من أئمة الحديث الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يونس وسريد قال حدثنا قليش بهذا الإثناء الذي أورده المخاري في صحيح يونس هذا هو ابن محمد المؤدد وسريد هو ابن النعمان فأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا خليف وساقى الحديث بهذا السناد وأخرجه أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبير في, في كتاب أداب القاضي من طريق أحمد بن علي الخزج قال حدثنا سعيد بن النعمان قال حدثنا فليح وثقة هذا الإسناد وأخيرا رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من طريق محمد ابن المثنى فهو أحد نشائس الستة قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليس ابن سليمان بهذا الإكناد الذي أرده البخاري في صحيح إذا أرواه عن فليس ابن سليمان ابن محمد ابن فليس ومحمد ابن سنان عند البخاري ويونس ابن محمد وشريد ابن النعمان عند أحمد وعثمان وعثمان ابن عمر عند ابن حبان بل خمسة يرون هذا الحديث عن فليس بن سليمان عن هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي فريغة رضي الله عنه وفي ألفاظ إذا أسند الأمر إلى غير أهله وإذا أسند الأمر فما في رواية محمد بن كنان أيضا في رواية فليس بن النعمان إذا أسند الأمر إلى غير أهله وفي مسند الإمام أحمد إذا توسد الامر غير أهله فانتظر الباعة وطبعا هذه الألفاظ لها دلالات فنقف عليها بعد إن شاء الله كنا في الدرس الماضي ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا عقد هذا الباب كمثال لأدب الصالب ولما ينبغي أن يكون عليه الشيخ وذكرنا نتفا في المرة الماضية من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم والتي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ من بقية الآداب إن شاء الله عندما نأتي على حديث ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي هي المؤمن ولا يسقط ورقةها. قاربه في هذا الحديث جملة وفي رقمه الآداب. لكن سنقف الآن على بعض الفوائد السنادية في هذا الحديث. الإمام البخاري روى هذا الحديث من طريقين له عن سيد المسلمين. طريق عالي وطريق نازل. أشرف أنواع العلوم الذي كان يحرص يحرس عليه المحدثون هو تقليل عدد الوسائل بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو المصباح. كل ما تبتعد من ضوء المصباح، كل ما يكون أشرف لك. فلذلك كان المحدثون يحرسونه. على الأثانيد العالية ويبذلون حر المال في سبيل تحقيل هذه الأثانيد سئل يحيى ابن معين أبو زكريا إمام الجافر والتعديد رحمه الله وهو في مرض موته قيل له ما تشتهي قال بيت خالي وإثناد عالي بيت خالي وإثناد عالي وكانوا كما قلت يحرصون على هذا النوع من العلو تقليل الوصائف بين و بين النبي عليه الصلاة والسلام وأحد الأسباب الحاملة للمدلج أن يدلس في هذا العلو لا سيما في تدليس الإثنان قرحنا قبل ذلك تدليس الإثنان تكلمنا عن تدليس الإثنان قبل ذلك ولكن أذكر به حتى أبين الحامل للمدلس أن يصفص من حدثه إذا كان صغيرا محبة في العلوز يعني تجريف الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه نحن في هذا المجلس نفترض مجلس تحديد ومجلس إسناد فأنا أحدثكم بالحديث وأنت دائما تحضر هذه الجروح ولكن لأمر ما سفرت أو تغيرت المهم فاتك هذا المجلس وقد حدثت في هذا المجلس بعدة أحاديث طيب أنت لو أردت أن تحدث بهذه الأحاديث التي فاتتك مني ماذا ستفعل؟ ستسمعها من رفيق لا عني أي واحد حضر هذا المجلس سيحدثك عني إذا نزلت درجة كنت تقول حدثني فلان مباشرة أصبحت بهذا التغيب عن المجلس تقول حدثني علان عن فلان يبقى نزلت درجة ولا لا نزلت درجة هذا هو النزول الذي كان المحدثون يحرثون على تلافين المدلس يقول يعني بدل ما اروي عن زميلي عن شيخي اصف الزميلي واروي عن شيخي على طول ولكنه لا يستطيع ان يرويه عن شيخه بلغة التحديد ان يقول حدثني خلال انها يباكده على طول لكن يأتي بلغة مصاصفة واخذلك لها وجه اتصال وجه انتصار وهي لفظة عنا ولذلك من يقرأ في كتب المحدثين يقول فيه فلان مجلس وقد عن عنه يعني رواه بصيرة عنا لأن صيرة عن فيها معنى الاستصار فيها معنى الانتصار لو أنك قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد يكذبك صح كده لكن لو قلت حدثا يا رسول الله النفذة في التحديث لا تحتمل أبدا إلا اللقاء المباشر المستمع المباشر إنما لفظت عن مطاطة ممكن لا تلقى الشخص أبدا وتقول عن فلان ولا يكذبك أحد فلذلك المجلبس يسكف الواسطة بينه وبين شيخه ويرتقي بلفظة عن احد الاسداد الحاملة للمدلس ان يدلس العلو بدل ما ينزل درجة لا يسقط هذه الدرجة ويعلو بلفظة عن الى فيتجي فالامام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث باسناد عالي وباسناد ناجد الراوي المشترك ما بين الاثناثين اول راوي المشترك ما بين الاثناثين محمد بن كليس طيب شبع عد معارضة قالت الاثناث الاول حدثنا محمد بن ثنان قال حدثنا كليس يبقى بينه وبين كليس راوي واحد والشيخ خلاص الاثناث الثاني قال حدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثني محمد ابن خليس قال حدثني أبي خليس نزل ولا لا نزل في الإثناد الأول بينه وبين خليس راوي واحد في الإثناد الثاني بينه وبين خليس اثنان راويان ومن البقاري حول الإثناد بلغة التحويل اللي هي لفظ اضحاء اللي هي يشب في هذا العصر لفظ اضحاء هذه إذا رأيتها في أي إثناد معناها أن الإمامة حول الإثناد للإفتصار يعني لو أن البخاري رحمه الله لم يستخدم هذه اللفظ إذا كان سيروي الحديث هكذا يقول حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ويسوق الإثم ثم يرجع يقول وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن سليم قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة ويسوق الإثناء ده فصل ولا لا فحتى لا يكرر الإثناء مرة اخرى. يأتي من عند الراو المشترك في الاثنادين ويعمل لفظ اضحاء كأنما قال لك أنا سأحول الرواية إلى اثناد آخر هذه معنى لفظ اضحاء للتحويل. أنه سيحول الحديث إلى اثناد آخر عنده عن سيفه والقصد من هذا التحويل الاختصار والذي يكثر من استخدام. التحويل الإثنان متلم يعني يفتر من استخدام التحويل عن البخاري البخاري قليلا ما يحول الإثناد فهذا هذه نفتة إثنادية لطيفة إثنادية في حديث اليوم أيضا نفهم من هذا أي من سرد هذه الأثانين كيف كان العلماء يهتمون بالإسناد ولا يقبلون من المتحدث حديثا إلا إذا أسنده ليتنا نراعي مثل هذا إذا لسكت من لا يعلم كثير من الناس يتكلمون بالجزاء ولأنهم تعودوا أن الجماهير لا يسألونهم فإنهم يتكلمون حتى أن بعض الناس المصطباء أو المحاضرين يأتي فيتكلم بكلام أي كلام يعني ما حضر درسه ولا تعب وينبغي للمحاضر أن يحكري معقول الجالسين يتعب، وينبغي عليه أن يعتقد أن الجلوس منهم أفهموا منهم وليس معنى أنه تصدر وجلس على كرسي الوعظ أو كرسي التدريس أنه أفضل من كل الجلوس لا هذا غضن لحق الآخرين وغضن لحق نفسه يعني ما ينبغي له أن يجهل فلو أن كل متسلم يعلم أن الجماهير لا تقبل منه الكلام على علاته إذن لبحث في أتانين كما كان السلف الأوائد سمع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله إسحاق بن عبد الله النبي فروة يحدث سمعه يحدث ليس لها أتانين قال ما هذا يا ابن أبي فروة تحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمها كانت لو معاك خرص جانع وليس له لجام تحكمه ولا بعيث ليس له لجام تحكمه لا تنفقية كذلك الإثناد بالنسبة للكلام مثل الخطام بالنسبة البعيث والأجي هذا إن الإثناد كان له يعني في النفوذ. وضع كان كثير من الناس يستخدم الاسناد حتى لو يخترع لكنه كان يعلم ان الاسناد له قيمة في نفس محدثه الخطير البغدادي رحمه الله روى في كتاب التفصيل وهو كتاب عن اخبار المتفصلين يعني حكاية لطيفة جدا عن نصر بن علي الجهضان أبو عمرو وهو أحد أئمة الحديث واللغة قال أبو عمرو كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا وأجملهم ملبسا وأعزابهم منطفا وما من وليمة أذى إليها إلا يتبعني فيكرمه الناس لأجلي يظنون أنه معي فهذا الأمر غاضى نصر بن علي قال فقلت في نفسي يوما لو دعاني جعفر بن القاسم اللي هو أمير البصرة يعني وتبعني هذا لأفضحنه اليوم قال فما هو إلا أن طرق الباب وخلص بك دي والباب طرق عليه فتح الباب وإذا رسول جاء وردقه بيقول له أجب الأمير عنده ختام لابنه أجب الأمير قال فما هو إلا جلست في هذه وقرب فإذا الرجل واقف على الباب مستعد لابس عدة شغل ومستعد قال وتبعني ودخل قال فلما جلسنا على المائدة كل حدثنا دروس ابن زياد حدثنا ابان ابن طارق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل بيتا غيره من غير دعوة دخل شاركا دخل مغيرا وخرج شاركا هو الطفيل خهم ان الكلام عليه فقال له انفت لك يا ابا عمر انا مكسوف لك فما من واحد من هؤلاء الجلوس الا يظن انك تعنيه دون صاحبه ثم تتحدث بمثل هذا على مائدة سيد من اطعم الطعام ثم إنك تحدث عن دروس وهو ضعيف عن أبال ابن طارق وهو متروك الحديث ونسيت ما حدثناه أبو عاصم النبيل شوف من الذين ذهبوا أبو عاصم ده اللي أبحث عن أخلى الشيجاني من أوثق الناس وهو من كبار شيوخ البخاري. يقول نسيت ما حدثناه أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد كاف الاثنين وطعام الاثنين كاف الأربعة وطعام الاربعة كاف الثمانية وهذا مثل صحيح وسدد صحيح قال نصف فأفهمني فلم أجئ له جوابا وخرجنا من العزوم المائدة دي فقال لي ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا لو كنت عايزة تقول حرب وفاجر نزلك ستطلع سليم منها يبقى أنت ظننت عجزة قال وفارقني ولزم جانب الطريق الآخر فشوف يعني واحد طفيل ناقد يعني يقول درست ضعيف وأبان متروك وبعدين يروي إسناد الحديث إسناد نظيف ويقولوا هذا سند صحيح من صحيح، كانت هذه البطاعة الرائجة والسائدة ولذلك كان العلماء لعنايتهم والعامة لعنايتهم بالأسانيد كانوا يكتشفون الكذابين الذين يكتبون بهذه الأسانيد ولله در عبد الله بن المبارك رحمه الله قال الإسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء لولا ان احنا بنحقق ونسأل كل انسان عن مستنده لقال من شاء ما شاء وهنا ايها الاخوة الكرام اذكر شيئا من محنة جثيمة في الواقع لكن لا يشعر بها اكثر الناس وهي ضياع فن التراجم في هذا العصر لو أن إنسانا سئل عن شيوخه فادعى جماعة من الشيوخ قال مثلا أنا عدة شيوخ مئة تلتين في الحديث ثلاثين في الفقر عاشرة في القراءات عشرة في النحو عاشرة في الصرف هل تستطيع ان تكذبه حتى لو قلت لو تسمي لي شيوخك في الحديث مثلا يقول عالب رهيب تعرف تجيب؟ الزحم مثلا تعرف اين هو في الكرة الارضية ما تعرف لما كان في عناية بفن التراجم ما يستطيع احد ان يكذب ليه اذا قلت انا قرأت العلم الفلاني على فلان بننظر في كتب العلماء الذين تردموا الاهل العصر هل هذا الرجل له وجود اصلا ام لا هل هذا الرجل كان متينا في مادته ام لا لازم يستطيع كل يستطيع أي إنسان أن يدعي لنفسه فيه ما يشاء ولا يستطيع أحد أن يكتبه بعض الناس الآن بعد ثلاثمائة عام قد يكون أئمة قد يكون أئمة يعني مثلا لو أني قلت مثلا حدثني أبو لمع أقول كلكم عارفين أبو لمع يعني أستاذ الكذب في العصر الحديث واخد بالك بعد 300 سنة أو 500 سنة لأنه لم يؤرخ أحد لأبو لمعة ده ولم يقول أحد أنه كذاب قد يكون أبو لمعة دائما بعد 500 سنة لأنه لا ولا خبر عنه هذا الفن فن الترادم فيه صيانة لعلم العلماء وقطع للمدعين كان زمان يكتشف الكذاب إذا ألف سند من الأسانيد يكتشف على طول يعني بيذكر العلماء أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل هو معروفة وإن كان طعن فيها بعض العلماء كابن الجوزي أظن قال إن أحمد بن حنبل ويحيد بن معين دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة فإذا رجل من القصصات عمل يحدث فهل يحدث في الأسماء اللامعة قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيد بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان وساق سندا من الأسانين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرة كل طائر له سبعين ألف رأس كل رأس سبعين ألف من قار كل من قارب سبعين ألف لسان كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل بسبعين ألف لغة تركيبة يعني عجيب ذلك في يحيى ابن معين بيصلي بتحديد المسجد سمع الكلام ده ما تبرش استعجل فخلاته واخذ ذلك وبعدين هذا القصد بعد ما خلص الحكاية دي كل واحد بيرم بيرمي بياضه بيرمي له قرشين فناداه يحيى ابن معين فجرى الرجل متوهما لنواد يعني لعطاء يعني فاكنوا يدي له حاجة فقال له يحيى اجل فجلس قال من حدثك بهذا قال حدثني يحيى بن معين احمد بن حن قال له انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حن ما سمعنا بهذا قط فالراجل كان ايه برضه ذايكو بيسرب بسرعه فبلس. فقال له قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمد ما تحققته إلا الساعة عرضت أن أحبب دلوقتي أولا أو تظناني أن ليس في الدنيا أحمد بن حمل واحد معين غيركما لقد حدثت عن سبعة عشر أحمد بن حمل وسبعة عشر يحب معين إخلى من الشبه سبعتاشر إحنا عندنا إخلى من الشبه ربعين بحكم أيها العصر وكل ما بنتقدم ونقترب من الساعة في العدد يزيد تخذلك قال فوضع احمد فمه في كمه بيكتم الضحكة مش عايز الضحكة فاطلع وقال دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما او ده رجل عارف اللي الاسناد له شأن عند الجماهير قال اللي افتمت من الاسنين واخذلك لكن كان هناك من العلماء من يقوم لامثال هؤلاء اه قيل عبد الله بن المبارك الأحاديث الموضوعة يعني ماذا نفعل فيها؟ قال تعيش لها الجهاد وكان العلماء يعدون العدة لأمثال هؤلاء كل فعل رد فعل كذبوا في الأسانيد وألفوا أسانيد ويا الله تبارك تعالى يوجد من العلماء من يكشف مثل هذا الخطل ليه لأنه اللي فيه جناية عظيمة على السنم. يحيى بن معين رحمه الله كان في رتن يكتب صحيفة اباني بن ابي عياش عن أنف فرآه احمد بن حنبل كان يحيى وبيكتب الصحيفة اي واحد يقترب منه يطوي الصحيفة فلما جاء احمد بن حنبل وكان صديقا ليحيى كان بينهم اخا اكيد <تصفيق> قال ماذا يكتب يا ابا ذكرية قال أكتب صحيفة أبان عن أنت كذابين كانوا كان لهم صحف بإسناد واحد مثلا عن أنت ابن مالك ويروي أربعين حديث سمسين حديث مئة حديث وتصديد اسمها صحيفة تروى بإسناد واحد زي صحيفة عمر بن شعيب عن أبيها الجد فكل واحد يأخذها عن عم هي صحيفة هذا إسناد صحيفة لا يتغير يعني فقال هذا هذه صحيفة ابان ابن ابي عياش عن انت طبعا ابان ابن ابي عياش متروك الحديد وكان شعبة شديد الحمل عليه وكان يكذبه حتى ان ابان وقصت حمد بن زيد واخرين سليمان بن حرب يكلموا شعبة ابن الحجاج انه يكف عنه لان كان زمان العالم إذا تكلم إذا جرح فقد يقضي على المجروح. ذيك لهم قيمة وكل كلامهم قيمة كبيرة. فيقول يحيى بن معين هذه صحيحه أبان عن أنا أكتبها ثم أحفظها. فإذا جاءك كذاب فجعلها ثابت عن أنا أقول له كذب بل هي أبان عن أنا. في الكتابة الثابت واباني قريبا من بعضها يمكن ان يحصل تصشيف فممكن واحد من سراق الاسانيد وكان فيه لصوص الاسانيد برضه زي المحافظ والكلام ده والجيوب والكلام ده كان فيه سراق الاسانيد ياسر الاسناد وحديث وركب الاسانيد متعدد فيأتي فيضع بدل ابان يحط ثابت طب ثابت ابن اسلم البناني من اوتق الناس عن أنا لازم انا ابن مالك اربعين اثم. وهو من, من اثبت الناس في أنا فلما تضع ثابت مكان ابان يبقى الحديث صار ايه? صحيحا. فمن عناية يحيى بن معين ان يحفظ الكذب. مش يحفظ الصحيح? ان يحفظ الكذب. حتى اذا جاء سارف او مصحف. فجعل بدل أبان ثابت يقول له كذب بل هذا أبان عن أنس وليس ثابت عن أنس هذا كله لصيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان الإسناد كان الإسناد له قيمة كبيرة والإسناد كما قلت هو المستند الذي تقدمه الذي يدل على صحة الكلام ونضعف إحنا الآن بنحكم على الأحاديث أنها صحيحة أو ضعيفة أو حسنة إلى آخره بالأثانيد نجمع الأثانيد ونجمع الطرق وننظر في المتابعات والمخالفات إلى آخره ونستضيب بكلام العلماء المتقدمين وكلام العلماء المتأخرين ونخرج في النهاية ببحث ان هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف كل هذا بسبب الإيه؟ بسبب الإثناد وإلا لو راح الإثناد لا نستطيع أن نحكم على الكلام حتى نعرف نقلت هذا الكلام. الجماعة اللي كانوا بشحته زمان كانوا بشحته الاسانية ظل واخبرت زي ما ذكر برضو ابن الجوزي ان رجلا آآ متسولا آآ كان بيستجدي العطاء من الناس فابغا يعطوه فقال فقال لهم ما أعطيكموني لكم سائر اليوم وعلى طول طلع من الكيس بتاعه إثناد عن يزيد بن هارون بإثناده النظيف عن حد كده من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سائلت السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاث. خلاص فعل طول الناس خيفة من إيه من الموضوع ده فكل واحد يزال له ايه لكيه نصير رجل اخذ الحصيلة ومضى وجاء يزيد بن هارون. فسألوه يعني انت بالحديث الفلاني قال كذب عدو الله ما سمعت به الا الساعة واخد هو عارف الاسناد له واقع عند الناس فالف هذا الاسناد حتى في الخلافات المذهبية والخلافات الفقية كل طائفة كانت بتفتري من الكذب على النبي عليه الصلاة المتون التي تؤيد ظاهرة ما تذهب إليها شوف مثلا خلاف كان بين الحنفية والشافعية في كثير من العصار كان خلافا شديدا وكان خلافا حادا حتى وصل الأمر ببعض المتأخرين من الأحناف أنه أفتاء بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعي ليه؟ قال لأن الشافعي يستثني في إيمان والاستثناء في الإيمان شك والشك في الإيمان كفر يعني الشافعي يجوز أن يقول الرجل انا مؤمن ان شاء الله والايمان عند الحنفية التصديق والتصديق لا يتصور فيه استثناء لابد ان يكون التصديق جازما واخد فقال ان هذا شك في الايمان وكفر واخد ذلك فالمسألة دي عملت مشاكل ف... جاء واحد متأخر عنه من الحنفيين وكان يسمى بمفت الثقلين مفت الإنس فذلك فقال يعني نزلوها منزلة نساء أهل الكتاب يعني المرأة التي ستمذهب بالمذب الشافعي سننزلها منزلة النصرانية أو اليهودية يعني كما يجوز أنك تتزاود نصرانية أو يهودية، يجوز أنك تتزاود شافعية فذلك كان الخلاف شديد وبعض الناس ألف انتصارا لأبي حنيفة رحمه الله حديثا يقول بإثنانه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو حنيفة سراج أمتي ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليل محمد بن ريس هذا الشافع محمد بن ريس هذا والشافعي رحمه الله اضر على امتي من ابليم العجيب في المسألة ان البدر العيني رحمه الله في تاريخه يميل الى ان لهذا الحديث اصل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كذب مح لا ينبغي ابدا للمرء ان يتردد في تكريب هذا الـ الـ الـ الراوي وفي الحكم ببطلان هذا الماد بشققه بالبشارة بأبي حنيفة وبالإدراع على الشافعي كلاهما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام أدى يعني هذا إلى العصبية العصبي واحد آه كان له ابن في الكتاب والمعلم ضرب علقة والولد جاي لأبو بعيد ابو كان متخصص في الكذب. متخصص في الكذب الاحديد. لماذا تبكي يا ولد? قال بضربان المعلم. قال لأخذينهم. حدثني عكرمة. على طول. جاهز على طول. ها? حدثني عكرمة عن ابن عباد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلموكم. تخذلك. فالعلماء بيه الكبار الجهابذة كانوا لهذه الأسند المرصع، فقل قلما يكذب رجل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويكشف ذلك أهل الحديث. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله ما هم رجل. أن يسذب على النبي صلى الله عليه وسلم في البحر إلا فضحه الله في البر. صيانته حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا بنقول هذا الكلام لإنه له علاقة وثيقة بالمذب الآن إذا وسّد الأمر إلى غير آلة عن طرف الساعة. في هجمة شرسة على أصحاب الحديث. وحتى دخل في هذه الهجمة النسوان والنسوان الغربي خص ذلك دخل في هذه الهجمة النسوان فامرأة بتقول ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا سبعة عشر حديثا فقط يا بيت شو البنت دي هاه المعلمة دي المعلمة لم يصح الا 17 حديث ما اعرفش البخاري جاب كل دم نير تهيب تقول كده واخذلك في اخي هذا هوان هذا هوان والله ان يسمح لامرأة ان تتكلم بهذا الكلام في بلد تعج بعلماء الشر والمرأة تفوت بهذا الكلام ولا تحاسب سبحان الله يعني لا يوجد نقابة للعلماء في نقابة للحيوانات وبتدافع عن الحيوانات وبتنتزع حقوق للحيوانات وفي نقابة للطباء وفي نقابة للصيادلة وفي نقابة المعندسين والنقابة دي إنما أقموها لحفظ حقوق الطائفة التي تنتمي إليها والدفاع عنها والذبع عن حريمها لكن في هوان في هوان ان اي انسان يتكلم في دين الله عز وجل ولا احد يرد اذا وسد الامر الى غير الى فالفظر الساعي يعني انا لو اشتغلت طبيب وما تكوني وانا شغل طبيب هنبتسون قضية على طول ويعملوا لي على طول في الحال والقوانين جاهزة لكن لو ضبطوا واحد بيفتي يفتي بدون ما يكون معاه رخصة إفتاء اللي هي قديما كان اسمها الإجازة بدون ما ليس معه رخصة إفتاء هذا يمر قولك يا أخي الدين لله الدين ده بتاع الكل أيوة الدين للكل اعتقاد ولكن كعلم لا. الدين كعقيدة للكل نعم. ولكن كعلم له رجال. لا يجوز لانسان ان يفتي الا اذا كان مؤهد. تعرف الفتوى دي? كما يقول ابن القيم له اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين. لو واحد زور امضاء رئيس الجمهورية مثلا او المحافظ او المدير وضبط ان مزور لهذه الامضاء بياخذ عقوبة شديدة طيب انت اذا قلت هذا حلال وهذا حرام مش هذا توقيع كما يقول ابن القيم كأنك توقع عن الله مثلا تقول هذا حرام وهذا حلال ما هذا اذن منك بحل هذا او بحرمة هذا مش ده توكيح يبقى الذي لم يستوفي عدوات الفتوى ثم يفتي هذا مزور ينبغي ان يعاقب اشد العقوبة لانه مزور الان كل من هب ذب بيتكلم حتى في غير تخصص يعني علم الحديث هو علم الذكران من العالمين علم الحديث لا يذل لامرأة القطر ابدا مهما فعلت وبذلت لان له آآ آآ يعني مؤهلات المرأة فطرة وخلقة لا تستطيعه وعلى مدار تاريخنا الطويل ما رأينا مرأة قط ناقدة إنما رأينا نساء راويات تأخذ كتاب تروي، زي مثلا بيبي بنت عبدالصمد الهرسامية لها جزء عن ابن أبي شريح عن شيوخ، كريمة بنت أحمد المروزية لها رواية طعي البخاري وعلى الحرز بن حجر اعتمدها وهي من أوثق الروايات كذلك أمة الله مريم الحنبلية لها مسند صغير آه المرأة تروي باسنادها نعم لكن تنظر وتنقد. لا هذا علم تفرد به الرجال في امرأة صحفية وده من جملة الركاب كما الكلام كله اخذ بعضه برقابي بعض كتبت كتابا هو كان عبارة عن جملة مقالات ونزلت المقالات دي في كتاب والكتاب ده بيباع بلا حرج مبهود على الارطفة وفي المكافر عنوان هذا الكتاب هل النساء اكثروا اهل النار ده العنوان طبعا داخل العنوان داخل الكتاب مقالات واضح انها بتعترض يعني هي حتى دي عايزين يكتسبوا حقوق المرأة في العملية دي برضو الدفاع عن المرأة حقوق المرأة. هل النساء اكثر اهل النار النبي حديث رواه راوي اسمه البخاري. سبحان الله تقول اني راوي اسمه البخاري. روى حديثا عن النبي عليه الصلاة انه جاء النساء في يوم عيد فذكرهن ووعظهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل الناس فقامت امرأة فقالت لما يا رسول الله قال إن كنا تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشير وتكثرنا الاحسان، فقالت نكثر بالله قال لا تكثرنا العشير ولو أحسن الرجل إليكن الزهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لَقُلْتُنَّ ما رَأَيْنَا منك خيرا قط. فهي تقول ان هذا الحديث رواه الراوي اللي اسمه البخاري اخبرك وابن الجوزي يقول ان صحة السند لا تستلزم صحة المثن المروي به فممكن السند يكون صحيح لكن المسن يكون ضعيف ونحن نرى ان هذا السند وان كان صحيح لكن المثل الكلام نفسه معلول وغير معقول خلاص ليه غير معقول قال اولا قال اولا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الذوق والاخلاق الحسنة يأتي النساء في يوم عيد بدل ما يلون كل سنة انتوا طيبين بعودليا، ها؟ يقول لهم أنتم في جهنم بيت النصير، حد يقول الكلام ذا، وسول الزو أبو الزو كل يقول الكلام ده في يوم عين، طب يقولوا في يوم